بعث فلما ين رسول منهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ظلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَى فَثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِيسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمُوا أنكم أنكم أولياء لله من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت يديم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 إذنودي للصلاة، إذنودي للصلاة من يوم الجمعة فسعي لا ذكر الله، فسعي لا ذكر الله وذر البيع، ذلكم خير لكم إنكم تعلمون.